يَوْمَ يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار نفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ايْنَ يَشْرَبُ بِالْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فَرِحِينَ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاءِ يَكِئُونَ ظُرُون هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ